المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك فواب وقهير املا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَتَفَشَّقَ عَن أَمْرِ رَبِّهِ افَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِسُلْطَانِ الظَّالِمِينَ بَدَلًا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذا المضلين عددا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 مواقفا ولم يجدوا عنها مصرفا